Allahueekbar. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Arrahmanir Raheem. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nastan. Dina, Sera, Tolmo, Sera, Tollo, Dina, Anam, Tala, Iehim. O, je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 Snap ik ervoor dat ik الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى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 في الصحف الأولى صحف, صحف إبراهيم وموسى. الله أكيد الله أكيد الله أكيد الله أكيد سمع الله لمن حمده. Allah Allah Allah Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Rahman al-Rahim. Malik Yawmiddin Iya Na'budu wa iya Slaat het niet te vergeten. Slaat het niet te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 قد الهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذ بعث اشقاها